سال لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيدة وإنه لحب الخير لشديد أ فلا يعلم إذا بعتر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ الخبير